موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار ويجعلك قصورة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكاني بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنًا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا صُدُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي مُعِدُّ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً مَصِيرا كانت لهم جزاء ام مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن تعتهم آباؤهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلمكم نذقه عذابا كبيرا وما أضلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرن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 يوم يغون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِنَّ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمَّنْ ثُورَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنب الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ومصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك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 ما كانوا أولئك شر ما كانوا وأضل